آمين الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ولم يكن لهم من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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون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 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته خَلَقَكُم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم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 خلق السماءات والأرض واختلاف السناتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل وَبِتَغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا يُطْعِمُهُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يعقلون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 في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله الله